الحمد لله الملك العلام الحي القيوم المؤمن السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير من صلى لله وقام وحج البيت وصام عليه من الله أفضل صلاة وأزكى سلام وعلى آله وأصحابه هداه الأنام وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الوصية المبذولة لي ولكم هي تقوى الله سبحانه ومراقبته فيما نأتي وفيما نذر فبالتقوى تحصل الولاية وتزفك البشرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيها المسلمون إن من أعظم الفتن التي تعاني منها جملة من المجتمعات المسلمة في عصرنا الحاضر هي فتنة غياب الحق ولبسه بالباطل وفقدان هيمنة المرجعية الصريحة الصحيحة في إبداء الحق ونصرته أمام الباطل وإظهاره على الوجه الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم دون فتون أو تردد من إملاق أو خشية إملاق أو تأويلات, أو تأويلات غلبت عليها شبهات طاغية او شهوات داعه مما يجعلها سببا رئيسا في تعرض صوره الاسلام وجوهره في المجتمعات المسلمه لخطرين داهمين احدهما خطر افساد للاسلام يشوش قيمه ومفاهيمه الثابته بادخال الزيف على الصحيح والغريب الدخيل على المكين الاصيل حتى يغلب حتى يغلب الناس على امرهم في هذا الفهم المقلوب ويبقى الامل في نفوسهم قائما في ان تجيئ فرصه سانحه ترد الحق الى نصابه وهم في اثناء ذلك وهم في أثناء ذلك الترقب يكونون قد اشربوا في قلوبهم الاعتقاد الفاسد بان ما يفعلونه من هذا البعد والقصور في التدين والخلق بين الزين والشين هو الإسلام بعينه فإذا ما قامت صيحات تصحيحية تدعوهم إلى الرجوع إلى المنهج الحق والتمسك بالشرعه الخالدة كما أنزلها الله أنكروا عليهم ما يدعون إليه واتهموا الناصحين بالرجعية والجمود والعض على ظاهر النصوص دون روحها وأغوارها كذا يزعم دعاه التلبيس والتدليس ولسان حالهم عند نصح الناصحين ينطق بقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون ويؤكد كلامنا هذا مقولة ابن مسعود رضي الله عنه التي يقول فيها كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنه فإن غيرت يوما قيل هذا منكر قالوا ومتى ذلك قال اذا قلت امناؤكم وكثرت امراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراءكم وتفقه في غير الدين والتمست الدنيا بعمل الاخره واما الخطر الثاني عباد الله فهو ان هذا التلبيس والتضليل ينتهي بالمسلمين إلى الفرقة التي يصعب معها الاجتماع اذ كل طائفه ستزعم ان لها منهجها الخاص بها فتتنوع الانتماءات الى الاسلام في صور يغاير بعضها بعضا كالخطوط الممتده المتوازيه التي يستحيل معها الالتقاء حتى اننا لنرى بسبب مثل ذلك اسلاما شماليا واسلاما جنوبيا واسلاما شرقيا وآخر غربية وإنما الإسلام شرعة واحدة وصبغة ما بعدها صبغة ولكنه التضليل والتلبيس الذي يفعل بالمجتمعات ما لا تفعله الجيوش العاتية إن المجتمع المسلم النقي التقي هو ذلكم المجتمع الذي تسود فيه أجواء النقاء في المنهج والوضوح في الهدف وسلامة السريرة في الحكم والفتوى والتربية والتعليم والأحوال الشخصية والمعاملات والشمولية في الالتزام بالإسلام والشمولية في الالتزام بالإسلام على منأً وتخوف من تهميش أي من جوانبه التي شرعها الله أو الزج بها في ركام الفوضى والمساومة والتنديد وإن المتتبع لسير عصور الخلافات الراشدة عبر التاريخ ليقطع باليقين أن تلك العهود كانت عرية عن مزالق التلبيس والتضليل والخداع والمراوغة في التعامل مع الشريعة الغراء من كافة جوانبها ولذلك, ولذلك حصل لهم ما حصل من الشأوي الرفيع والملك الواسع في الدنيا وما ذاك إلا بفضل الله عليهم ثم بما حبوا به أنفسهم من الصدق في الباطن والمخبر المترجم في الواقع والمظهر وهم مع, ذلك، وهم مع ذلك ليسوا أنبياء ولا كانوا على شريعة غير شريعتنا وليس لهم كتاب غير الكتاب الذي نقرأ ولا سنة غير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكنه إيمان راسخ بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم صدقه العمل على أرض الواقع واستلهام العبر من كتاب ربهم حينما عاب وذم من جعل من التلبيس والتضليل منهج حياه ليخدع, ليخدع به ربه ويخدع به السذج والرعاع من بني جنسه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إن كتاب الله جل وعلا مليء بالآيات الذامه لممتهني التضليل والتلبيس إما بنص, الكلمة، إما بنص الكلمة نفسها أو بمشتقاتها ومعانيها فقد عاب الباري سبحانه على بعض أهل الكتاب مخادعة أقوامهم وشعوبهم حينما يدسون في شريعتهم ما ليس منها لتلقى الرواج والانتشار في صفوفهم وليظهروا لهم بمظهر المصحح المشفق وذلك حينما قال الله عنهم ومنهم أميون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 ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ومن ذلك قول الله عنهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ويؤكد هذا الذنب بقوله في موضع آخر يا اهل الكتاب يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون إنه التدليس والمراوغه والتلبيس والخداع الذي يردي بالمجتمعات ويهلكها عندما يدب في صفوفها أو يموج فيها كموج البحر وذلك من صفات الأمة الغضبية والأمة الضالة أيها المسلمون التلبيس والتضليل هو إظهار الباطل في صورة الحق وجعل الشين زينا والشر في صورة الخير وإن من المقرر في هذا الأمر الخطير أن من, يعاقر أن من يعاقر لبس الحق بالباطل يجد نفسه مضطرا لأن يكتم الحق الذي يبين أنه باطل إذ لو بينه لزال الباطل الذي كان يعاقره ويلبس به الحق وهذا أمر يغيب عن أذهان كثير من الناس في التعامل مع المطارحات التغريبية والمحاولات التسلليه بدعوة التجديد والتصحيح والنهوض بالمجتمعات الى مستوى مسايره الركب واستجلاب كل ما يخدم ذلك من تاويلات وشبهات ولين لاعناق النصوص الواضحات يقول بعض السلف ان الحق اذا لبس بالباطل يكون فاعله قد اظهر الباطل في صوره الحق وتكلم بلفظ له معنيان معنى صحيح ومعنى باطل فيتوهم السامع انه اراد المعنى الصحيح ومراده في الحقيقه هو المعنى الباطل ثم اعلموا يرعاكم الله ان للتدليس والتلبيس وسائل متعدده فان مواقعي ذلكم لا يلزمون طريقا واحده كما انهم في الوقت نفسه ربما لا يتقنون كل طرقها ولذلك قد يلجا بعضهم إلى التأويل الفاسد واتباع المتشابه من النصوص الشرعية التي تخدم مصالحهم وتوجهاتهم فيقعون في لبس الحق بالباطل وقد ذم الله من هذه صفته بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهذا المسلك الخطير وهذا المسلك, الخطير عباد الله وهذا المسلك الخطير عباد الله لا يمايز بين أهل الأهواء وأصحاب الزيغ والشبهات فحسب بل يمتد أثره إلى كل من آثر الدنيا على الآخرة في علمه وحكمه وتعامله كائنا من كان قال ابن القيم رحمه الله كلاما مفاده أن من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه لأن أحكام الرب سبحانه كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناس ولا سيما أهل الرياسة ولا سيما أهل الرياسة فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسه متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتبق الشبهه والشهوة ويثر الهوى فيختفي الصواب وينطمس وجه الحق انتهى كلامه رحمه الله فإذا كان هذا الأثر يبلغ بالعالم والحاكم هذا المبلغ فما ظنكم بالصحفي والمفكر والسياسي والمنظر إذن ألا إن الأثر أبلغ والهوة أشق فلا حول ولا قوة إلا بالله ثم إن أهل التلبيس والتدليس قد يسلكون مسلكا اخر هو من الخطوره بمكان ايضا وذلك من خلال كتمان الحق من خلال كتمان الحق واخفائه وعدم اظهاره للناس وان لم يلبسوه بالباطل ثم هم يسوغون الحجج والشبه في اخفائه وخطوره اظهاره ويضخمون المفاسد المترتبة على اظهاره في مقابل تهوين المصالح المترتبه عليه لأن لبس الحق بالباطل وكتمان الحق أمران متلازمان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر باطلا وقد توعد الله أصحاب هذا المسلك بقوله ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وقد جاء في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قوله لولا ايه في كتاب الله ما حدثت احدا شيئا وقرا هذه الايه وجاء في المسند من طرق متعدده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار فالواجب علينا عباد الله التسليم بشريعة الله وأنها شريعة خالدة لا لبس فيها ولا زيف وهي صالحة لكل زمان ومكان وأن لا عزة للأمة إلا بها وأن الخذلان والخسار والبوار مرهون بمدى بعد المسلمين عنها ونأيهم عن سبيلها وعلينا معاشر المسلمين ألا نغتر بالأطروحات المدوّقة والتلبيسات المنمقه في تهميش الشريعة كما أنه ينبغي أن يكون موقف المسلم أمام أعاصير التضليل وزوابع التلبيس والتضليل أن يقول ممتدح الله به الراسخين في العلم الذين, يقول الذين يقولون أمام هذه الفتن المضللة والتشكيك بشرعة الله آمنا به آمنا به آمنا به, آمنا به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 الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاعلموا يا رعاكم الله ان لبعض المفسرين كلاما لطيفا عن قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون بان اضلال الغير والتلبيس عليه لا يحصل الا بطريقتين فان كان ذلك الغير قد سمع دلائل الحق قبل ذلك فإن اضلاله لا يتحقق إلا بتشويش تلك الدلائل عليه وإن كان لم يسمعها من قبل فإن اضلاله إنما يمكن بإخفاء تلك الدلائل بإخفاء تلك الدلائل عنه ومنعه من الوصول إليها فقوله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل إشارة إلى الطريق الأولى وهي تشويش الدلائل وقوله وتكتم الحق إشارة إلى الطريق الثانية وهي منعه من الوصول إلى الدلائل وكلتا الطريقتين بلاء واللبس عباد الله إنما يقع إذا غاب العلم بسبيل الحق وسبيل الباطل أو بأحدهما كما قال الفاروق رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية ومن هنا ذاعت مقولته المشهورة لست بخب ولا يخدعني الخب والخب هو اللئيم المخادع فعلى المسلم ان يتقي ربه سبحانه وان يكون في دينه على بصيره فما فصل الله له الآيات الا لتستبين سبيل المجرمين واذا ما كثر اللغط واللبس ونطقت الرويبضه في امر العامه وخلط الناس قولا صالحا واخر سيئا فليس الا اللجوء الى الله سبحانه لاستجلاب الهدايه والوقايه من اللبس والتضليل كما جاء عند مسلم في صحيحه في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل بقوله اللهم رب جبريل وميكائيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يقص علينا ابن القيم رحمه الله موقف شيخه ابن تيمية موقف شيخه ابن تيمية في مثل هذه المعضلات فيقول شهدت شيخ الإسلام رحمه الله إذا أعيته المسائل واستعصت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته فقلما يلبث المدد الإلهي ان يتتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات الالهيه بايتهن يبدا فحقيق بمن اتقى الله وخاف نكاله ان يحذر استحلال محارم الله بانواع المكر والاحتيال وان يعلم انه لا يخلصه من الله ما اظهره مكرا وخديعه من الاقوال والافعال وان يعلم ان لله يوما تكع فيه الرجال اي تجبن وتضعف وتنسف فيه الجبال وتترادف فيه الأهوال وتشهد فيه الجوارح والأوصال يوم تبيض وجوه بما في قلوب أصحابها من النصيحة لله ورسوله وكتابه وما فيها من البر والصدق والإخلاص للكبير المتعال وتسود وجوه بما في قلوب أصحابها من الخديعه والغش والكذب والمكر والاحتيال هنالك يعلم المخادعون انهم لانفسهم كانوا يخدعون وبدينهم كانوا يلعبون وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون ان الذين يرحدون في اياتنا لا يخفون علينا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه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 اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمن مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر اخواننا المجاهدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل شأن عدوهم في سفال وأمرهم في وبال يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرض المسلمين، وفك أسر المأسورين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك